تعبت أسولفلك وأنا ما تكلمت تعبت أسولفلك وأنا ما تكلمت أسكت أنا واترك عيوني تكلم لا تفهم إحساسي ولا تفهم الصمت مدري وش أسوي علشان تفهم ودي أقول في يوم كم فيك أنا همت لكني خايف خايف أقول وندم كل ما بغيت اقول احبك تلعثمت حتى وان فيك كنت تلعثم كم ضقت منك وكم عشانك السمت كم ضقت منك وكم عشانك تبسمت الله ولي بس في حالي اعلم احبك الحالي ولا يوم علمت احساس احس الموت من طعمه ارحم لو بس تدري كيف أحبك تألمت عن كل لحظة منك كنت تألم تعبت أسولف لك وأنا ما تكلمت يا رب تفهم بس يا رب